يُتونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلُ هَذَا أَفَأَثَرَتْ مِنَ الْعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أضل لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد 119. قال الذين كفوا للحق لما هو اعلم بما تفيضون فيه كفابه شهيدا بيني وبينكم قالوا ربنا الله ثم استقاروا 119. ووصينا الإنسان بوالده إحسانا 110. عملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 119. <تصفيق> حتى إذا بلغ أجده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنت 119. قال رب أوذرني أن أشكو نعمتك التي أنعمت عليها 119. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وقد ظالت القرون من 119. قال القول لفضيله <تصفيق> الدكتور نغغلون بما كنتم في الأرض الحق وبما كنتم تفسقون من يدي ومن خلفه ألا تعلم؟ قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلتم جعلت به ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر رب ما لا يرى. كذلك نجذي القوم المجرمين ولقد مكنا We gaan de afspraken van de kerk van de I 117. مصدقا لما من يدين يهدي إلى الحق وإلى طريق We <laughs> I mm -hmm.